أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ لتنذر قوما أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء ألف سنة مما تعدون over وقالوا Paul. Oh. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا قُبِضَ قروص الجذَّة قروص بحو في لا Father لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤمن Oh. <laughs> شُونَ فِي مَسَاكِنِ مِنَ النَّفِي I no. فأعرض عنه